وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه كرر زيد شكواه من حبيبته فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا طلقها فلما انتهت عدتها ناداه صلى الله عليه وسلم فقال اذكرها علي. انطلق زيد ولما وصل إلى بيتها استأذن فأذنت له فسمعها تخمر عجينا فعظمت في صدره فما استطاع النظر إليها رغم أن الحجاب لم ينزل استدار وأعطى زينب ظهره ورجع للوراء حتى اقترب منها فقال يا زينب أرسل رسول الله يذكرك لم تجبه فالاقتران به صلى الله عليه وسلم غاية المنى لكنها ستصبح شريكة لنبي الأمة وقائد الدولة ليس بالثراء والوجاهة ولكن بتحمل المسؤوليات لذا قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي خرج زيد فنهضت عن عجينها وغسلت يديها واتجهت إلى مساحة صغيرة في المنزل جعلت منها مسجدا كعادة بعض الصحابة ثم شرعت في صلاة واستخاره وإذا بالقرآن ينزل يقول فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا أَمْسَتْ زَيْنَبُ بِالْوَحِ زَوْجَةً لِلْنَبِيِّ وَذَكَرَتْ بَقِيَةَ الْآيَةِ سببَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وكان أمر الله مفعولا بعدها توجه صلى الله عليه وسلم إلى بيتها فأخبرها وتلا عليها الآية فلم تسعد الدنيا فرحتها والقرآن يزوجها لذا تقول لمن حولها من النساء زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات سمعت أم سليم بالخبر فأسرعت لإدخال السرور على نبيها وعروسه بإعداد طبق من الأقط والتمر والسمن يسمى الحيس وسكبته في إناء من حجر كبير محفور يسمى التورى ونادت ابنها أنس بن مالك وأعطته الطبق وبعثت معه ببطاقة شفهية انطلق فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله رد صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ضعه وضعه أنس فلاح الشعب في ذهن القائد فأمر أنس بأمر عجيب فقال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت انطلق الفتى نحو أصحاب الدعوات الخاصة لكنه دعا أي شخص قابله في الشوارع والطرقات ثم عاد ففوجأ بقرابة ثلاثمائة رجل مجتمعين حول البيت استأذن أنس فدخل ليرى العروس جالسة وجهها للجدار